الله عليكم إذهم قوم أي يبسطوا إليكم أيديهم إذهم قوم أي يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون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 تُبَرِّسُلُوا وَعَزَّرْتُمُوهُمْ وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا لِأُكَفِّرَ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسيا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 قل فمن يملك من الله شيئا ان اراد ان يهلك المسيح ابن مريم وامه ان اراد ان يهلك ومن في الارض جميعا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 وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه قل فلما يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلقه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 يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل أن تقولوا أن تقولوا ما جاء أنا من بشريون نذير فقد جاؤكم بشير ونذير والله على كل شيء قدير